تدون محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه سلم تسليم كثير أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والعرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 قسم العبادات من القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ونقرأ في هذه الدورة إن شاء الله قسم المعاملات وقبل القراءة أعيد ما كنت ذكرته أو شيء مما ذكرته في بالنسبة لما يتعلق بطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه في هذا الكتاب بالنسبة للقواعد التي ذكرها فالكتاب في مضمونه تقعيد لمسائل فقهية وعقدية ومنهجية تتعلق بالجانب التعصيلي في التشريع الفقهي وإلى ما يجب أن يكون عليه طالب العلم في مسائل الاتفاق والخلاف فيذكر أصولا جامعة وقواعد عامة في بالاستدلال والرد والتأصيل مع الإناية بالأصول التي قامت عليها المذاهب الفقهية المعتبرة ويهتم اهتماما بالغا بذكر الأدلة والترجيح بين الأقوال على ما تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها فهو سلك مسلكا مختلفا أما سلكه المؤلفون في القواعد الفقهيه المعروفة فهو لا يذكر القواعد المعروفة في كتب قواعد الفقه فحسب وإنما يذكر شيئا آخر أكثر نفعا في الطريقة العلمية في التفقه فهو يقول رحمه الله بعدما سرد بعض المسائل الفقهيه يقول وما ما في هذه المسائل من الكلام الدقيق الذي ليس هذا موضعه وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة وهذه طريقة نافعة لطالب العلم فيتدل على كيفية معرفة الأصول الصحيحة للمسائل الفقهية وتنبهه على معرفة القول الذي يدل عليه الدليل والذي اعتبره شيخ الإسلام هو أعدا للأقوال وأوسطها وأضبطها فيستطيع طالب الحق أن ينطلق من هذه القواعد إلى جميع العلوم الشرعية التي تحتاج إلى مثل ذلك فتسميه هذا الكتاب بالقواعد تسمية دقيقة وسواء كانت التسمية من وضع المؤلف أو من وضع غيره ممن جاء بعده ولا يستغني طالب العلم عن هذا الكتاب القيم النافع الفريد من نوعه فيحتاجه المبتدي ولا يستغني عنه المنتهي الصح التعبير وأيضا نذكر كلامه رحمه الله الذي نبه فيه على أهمية أن يكون عند طالب العلم معرفة بالقواعد الشرعية لينضبط قوله وكلامه في مسائل الدين يقول الشيخ الإسلام لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كليه يرد إليها الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الفرعيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الفرعيات وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم ذكرت هذه الأمور لنستصحبها خلال قراءتنا للقواعد التي سيذكرها رحمه الله في ما يتعلق بالمعاملات من هذا الكتاب فنشرع في قراءة القاعدة الأولى في المعاملات فتقرأ يا أخي فصل الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل. وأما العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعه. فإن ذلك فيه فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات. نعم يقول رحمه الله فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعه. وهذه ستظهر إن شاء الله من خلال القراءة يقول فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات ولعل مقصود المصنف رحمه الله بقوله فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات لأن العبادات الأصل فيها أنها توقيفيه فيصعب أن تضع قاعدة منضبطة بحيث أنك تلحق بها غيرها في أمور العبادات لأن نصف في العبادات أنها توقفية وأنه لا يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه بعكس المعاملات الأصل فيها عدم الحظر إلا أن يرد الدليل حاضر لشيء من ذلك فيكون وضع القواعد في المعاملات أضبط وأيسر من هذه الناحية فيمكن وضع ضوابط وقواعد وأصول في المعاملات ويكون انضباطها من هذه الناحية أيسر وأسهل منه في العبادات فمن ذلك فمن ذلك صفة العقود فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال فمن ذلك صفة العقود التي يعقدها الناس فيما بينهم يقول فالفقهاء في فيها على ثلاثة أقوال هو سيذكر الأقوال الثلاثة للفقهاء التي تعتبر أصولا في كل مذهب من هذه المذاهب ويذكر أدلتها ويرجح ما يرى أن الدليل يدل عليه سواء فيما يكون قاعدة أو أو ما يكون مسألة فرعية مبلية على هذه الأصول والقواعد بأدلتها التي يذكرها نعم أحدها أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول نعم يعني أحد هذه الأقوال هو من قول من ناحية وأصل وقاعدة من ناحية أخرى عند أصحاب هذا القول أن العقود لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإجاب والقبول يعني أن العقود ما تصح بين المتعاقدين إلا بصيغة تدل هذه الصيغة على الإجاب والقبول هذا الأصل عند أصحاب هذا القول إذا لم تكن هناك صيغة لفظية تدل على الإجاب والقبول فيكون العقد غير صحيح على هذا الأصل وهذه القاعدة وعلى هذا القول نعم سواء في ذلك البيع والإجارة والهبة والنكاح والوقف والعتق نعم سواء في ذلك البيع البيع ما تعرف البيع ها؟ هو معاوضة مال بمال إذن يحتاج إجاب ويحتاج قبول عندما تبيع لشخص هو يقبل بذلك فيحصل لفظ بين البائع وبين المشتري لفظ يفهم منه الإجاب ويفهم منه القبول سواء في ذلك البيع او الإجارة الإجارة تكون عقد على المنافع لازم من الطرفين البيع مبادلة مال بمال تشتري سلعة بمال فتصبح ملكا لك أما الإجارة فهي عقد على المنفعة وليس على العين تستأجر شقة تستأجر دارا فأنت تملك المنفعة لا تملك العين نفسها والهبة الهبة تمليك المال في حال الحياة بغير عوض تهب شيئا لشخص فأنت تملكه هذا الشيء ولا تأخذ عوضا في مقابل تملكه هذا الشيء أو النكاح النكاح عقد يعني يجيز حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر والوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة عندما يوقف الإنسان وقفا فإن العين محبسة بمعنى أنها لا تباع لكن الثمرة أو المنفعة هذه هي التي يستفيدها الناس أو يفيدونها من من الوقف وكذلك الأتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرقب فأصحاب هذا القول على هذا الأصل إن هذه العقود كلها لابد فيها من لفظ يدل على الإجاب ويدل على القبول لابد من صيغة لفظية نعم قال وهذا نعم وغير ذلك وهذا ظاهر قول الشافعي وهو قول في مذهب أحمد يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل كالبيع والوقف ويكون تارة رواية مخرجة كالهبة والإيجار يعني إن هذا الأصل أن العقود لا تصح إلا بالصيغ والعبارات الدالة عليها هو ظاهر مذهب الإمام الشافعي أو ظاهر قول الإمام الشافعي وكذلك هو قول في مذهب أحمد يكون تارة الرواية منصوصة أن عند عنه نقل عنه نص في بعض هذه العقود كما مثل له المصنف هنا بالبيع والوقف وتارة تكون رواية مخرجة يخرجها الأصحاب على قول في البيع والوقف يخرجون عليه الهبة والإجارة نعم. ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها كما في الأخرس نعم يعني هؤلاء مع أنهم أصحاب هذا الأصل يشترطون الصيغة اللفظية إلا أنهم في حالات يقيمون الإشارة مقام العبارة كما ذكر المصلف عند العجز عندما يكون الإنسان أخرس لا يستطيع أن يبين فهنا تقوم الإشارة مقام العبارة أو عندما يك... تدعو الحاجة إلى ذلك كما ذكر في الكتابة نعم ويقيمون الكتابة ايضا مقام العبارة عند الحاجة، وقد يستثنون مواضع دلة النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها. أين؟ مع ان هذا أصل عندهم، لكن قد يستثنون من هذه الأصل مسائل يخرجونها من هذا الأصل بدليلها الخاص. نعم. كما في الهدي إذا عاطب دون محله. فإنه ينحر ثم يصبغ نعله المعلق في عنقه بدمه علامة للناس ومن أخذه ملكة وكذا الهدي يعني الشخص الذي يحرم مفردا قارنا أو متمتع أن يكون عليه هدي واجب فإذا عطب هذا الهدي فإنه ينحر ويذبح. يلطخ على الناقة بالدم ثم يعلق على رقبته هذه الطريقة تعارف الناس على أنها تفيد التمليك وأن هذا هدي عطب وأنه بهذه الصورة يجوز لكل أحد أن ياخذ منه لأنه أصبح ملكا لكل من أراد أن ياخذ منه ولا يحتاج في هذه الصورة أن يقال خذ أو لا تأخذ طالما وجدت هذه العلامة الدالة على الإذن فيه نعم ومن أخذه ملكه وكذلك الهدية ونحو ذلك وكذلك الهديه مقصود بالهديه هنا أن غير القارن والمفرد غير القارن والمتمتع وهو المفرد له أن يهدي هديا لكنه غير واجب فإذا أهدى هذا الهدي وعطب فإنه يكون الحكم فيه مثل حكم الهدي الواجب إذا عطب نعم لكن الأصل عندهم هو اللفظ نعم لأن الأصل في العقود هو التراضي المذكور في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم نعم يقول إلا أن الأصل عند أصحاب هذا القول هو اللفظ وسيذكر ما يدل على هذا الأصل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم نعم وقوله تعالى فإنطبنا لكم عن شيء منه نفسا والمعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي جعلت لإبانة ما في القلب إذ الأفعال من المعاطات ونحوها تحتمل وجوها كثيرة ولأن العقود من جنس الأقوال فهي في المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات نعم فذكر الدليل النقلي الذي يستدل به أصحاب هذه هذه القاعدة على الإجاب والقبول على الصيغة اللفظيه بالآية إلا أن تكون تجارة عن تراض وبقوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا ثم ذكر توجيه هذا الدليل وهو أن المعاني التي في النفس يعني عندما يتراض الناس كيف نعرف أنهم كيف نعرف علامة الرضا فوجه الدليل بقوله وما في النفس أو المعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي جعلت لإبانة ما في القلب إذ الأفعال من المعاطات ونحوها تحتمل وجوها كثيرا المعاطات عندما تعطي شيئا وتأخذ شيئا مقابل له بدون لفظ بدون لفظ قال إذا الأفعال من المعاطات ونحوها تحتمل وجوها كثيرة ثم ذكر تعليلا آخر وهو قال ولأن العقود من جنس الافعال من جنس الأقوال لأن العقد في الأصل هو لفظ يصدر من الشخص أو من الأشخاص ليتفقون على ما يتضمنه هذا اللفظ يقول ولأن العقود من جنس الأقوال فهي في المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات والذكر يحتاج إلى قول يبين عنه فكذلك تكون هذه التصرفات في المعاملات تحتاج إلى لفظ يبين به الشخص عن مقصده ومراده فذكر الأصل الأول ومن قال به ودليله ثم يذكر القول الثاني أو الأصل الثاني والقول الثاني أنها تصح بالافعال فيما كثر عقده بالأفعال كالمبيعات المحقرات وكالوقف في مثل من بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو سبل أرضا للدفن فيها أو بنى مطهرة وسبلها للناس وكبعض أنواع الاجاره كمن دفع ثوبه إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر أو ركب سفينة ملاح وكالهدية ونحو ذلك فإن هذه العقود لو لم تناقض بلا الداله عليها لفسدت أكثر أمور الناس ولأن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة وهو قول في مذهب أحمد ووجه في مذهب الشافعي نعم يعني هذا القول الثاني والأصل الثاني أن العقود تصح بالافعال فيما كثر عقده كالمبيعات المحقرات الاشياء التي ليست جليله وليست عظيمه فيكفي فيها الفعل بدون لفظ واما الاشياء الكبيره والاشياء العظيمه فلا بد فيها من اللفظ وذكر أن هذا هو الغالب على اصول ابي حنيفه وهو قول في مذهب أحمد ووجه في مذهب الشافعي نعم بخلاف المعاطاه في, الأموات في الأموال الجليلة فإنه لا حاجة إليه ولم يجر به العرف يقول بخلاف المعاطاه في الأموال الجليلة والعظيمة فإنه لا حاجة إليه نحتاج إلى اللفظ ليتضح لي المقصود يقول ولم يجر به العرف العرف بين الناس يعني لم يجر على أن الأشياء العظيمة والأشياء الجليلة يكفي فيها الفعل بدون بدون لفظ بدون لفظ وطبعا ذكر يعني دليلهم في ما ذكروه من أشياء دل فعل النبي صلى الله وسلم عليها القول الثالث أو الأصل الثالث والقول الثالث أن العقود عاقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل وبكل ما عده الناس بيعا ويجارة نعم هذا الأصل الثالث أصل الثالث أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل وبكل ما عده الناس بيعا أو إيجارا أي أن المقصود ليس هو الألفاظ بل المقصود هو المعاني فمتى ما وجد المعنى فإن العقد يكون صحيح سواء كان بقول أو بفعل أو بما تعارف الناس عليه فإذا فهم البائع والمشتري أن هذا هذه المعاطات الفعلية والتي ليست قوليه تدل على الرضا وعلى الإجاب والقبول ولو لم يكن فيه لفظ فإنه يصح مثل هذه العقود فتصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل أو تعارف بين الناس على ذلك يقول فإن اختلف فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال إن عقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال أي نعم فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ لأن عند اختلاف اللغات تختلف الاصطلاحات وتختلف المفاهيم وقد تختلف الأعراف أيضا من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد فعند الاختلاف بين الناس في الألفاظ والأفعال يكون العقد عند كل قوم بما يفهمونه من من قول أو فعل فيرجع فيه إلى فهم الناس فيما بينهم وما تعرف عليه مما يدل على أنهم فهموا من الفعل التراضي وانعقاد الشيء الذي يراد عقده نعم وليس لذلك حد مستقر لا في شرع ولا في لغة نعم وليس لذلك حد مستقر لا في شرع ولا في لغة لا في شرع ولا في لغة نعم بل يتنوع بتنوع, بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم فإن ألفاظ البيع والإيجارة في لغة العرب ليست هي الألفاظ التي في لغة الفرس أو الروم أو الترك أو البربر أو الحبشة بل قد يختلف ألفاظ اللغة الو... بل قد تختلف ألفاظ اللغة الواحدة ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقد به دالا على مقصودهم وإن كان قد يستحب وإن كان قد يستحب بعض الصفات نعم و... يعني أصحاب هذا القول والاصل يرون أن العقود تصح بكل ما دل على المقصود من قول أو فعل أو تعارف بين الناس وإن كان يستحب في بعض الأمور القول ويستحب في بعضها الفعل على حسب ما يبين المقصود أكثر فهذا الأصل ذكر المصنف أنه هو الغالب على أصول إيش؟ وهذا هو قال وهذا هو الغالب على اصول مالك وظاهر مذهب احمد نعم وهذا هو الغالب على اصول مالك وظاهر مذهب احمد شيخ الاسلام كثيرا يعني ما يعبر عن اصول المذاهب اصول مذهب ابي حنيفه اصول مذهب الشافعي اصول مذهب مالك واصول مذهب احمد لأن الأصول يمكن ضبطها أما مفردات المسائل وأقوال الأتباع هذه ما يمكن ضبطها فالناس يختلفون في فهم المراد من الادله الشرعية فكيف في فهم المراد من أه؟ من كلام الناس لا شك أن الاختلاف يكون أكثر وأكثر فهو يعتني كثيرا بذكر الأصول الأصول في مذهب بحنيفة والأصول في مذهب الشافعي وأحمد ومالك أما كلام يعني الأتباع فهذا لا يمكن ضبطه ما تفهمه أنت قد يفهم غيرك غيره ما فهمه أنا قد تفهم أنت غيره وهكذا لكنه يريد أن ينبه على الأصول في هذه المذاهب لأن النظر إليها أو فيها أضبط من النظر إلى كلام الأتباع في كل مذهب نعم ولهذا يصحح في ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقا وإن كان قد وجد اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر بأن يقول خذ هذا بدراهم فيأخذه أو يقول أعطني خبزا بدراهم فيعطيه ما يقبضه أو لم يوجد لفظ من أحدهما بأن يضع الثمن ويقبض جرزة البقل أو الحلواء أو غير ذلك كما يتعامل به غالب الناس أو يضع المتاع له ليوضع ليوضع بدله فإذا وضع البدل الذي يرضى به أخذه كما يحكيه التجار أن عادة بعض أهل المشرق فكل ما عده الناس بيعا فهو بيع وكذلك في الهبة كل ما عده الناس هبة فهو هبة مثل الهدية. أين؟ إذن إذا نصحاب هذا القول أو هذا الأصل يرونا تصحيح العقود بكل ما دل على مقصودها إذن الأصل الأول يشترط إيش الأصل فيه يشترط اللفظ. يشترط اللفظ يشترط الصيغة والأصل الثاني يفرق بين المحقرات وبين الأشياء الجليلة فيجوز المعاطات والأفعال والأفعال في الأشياء التي ليست جليلة ويشترط الصيغة في الأشياء الجليلة. الاصل الثالث هنا. ها الرجوع المقصود ما دل على المقصود جاز سواء بقول أو فعل أو عرف تعرف عليه الناس. نعم. ومثل تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها. إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا عالية هذه أمثلة يذكرها المصنف على هذا الأصل الذي ذكره نعم وكذلك الإجارات مثل ركوب سفينة الملاح المكاري وركوب دابة الجمال أو الحمار أو البغال المكاري على الوجه الذي اعتقد أنه إجارة نعم يعني ما يحتاج يقول بكم أركب طالما أن هذا أمر معروف بين الناس وعرفوا قيمته فبدون أن يوجد لفظ منه نعم ومثل الدخول إلى الحمامات التي يدخلها الناس بالأجرة ومثل دفع الثوب إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر أو دفع الطعام إلى طباخ أو شواء يطبخ أو يشوي بالأجر سواء شوى اللحم مشروحا أو غير مشروح حتى اختلف أصحابه في الخلع هل يقع بالمعاطات مثل أن تقول اخلعني بهذه الألف أو بهذا الثوب فيقبض العوض على الوجه المعتاد من أن ذلك رضا منه بالمعاوضة فذهب العكبريون كأبي حفص العكبري وأبي علي بن شهاب إلى أن ذلك خلع صحيح وذكروا من كلام أحمد ومن قبله من السلف من الصحابة والتابعين ما يوافق قولهم ولعله هو الغالب على نصوصه بل قد نص على أن الطلاق يقع بالقول وبالفعل واحتج بل قد نص على أن الطلاق يقع بالقول وبالفعل بالفعل يعني ايش كيف يقع يقع الطلاق بالفعل ها ها يقول ها كتابه مقصوده بالفعل يعني الكتابه يكتب نعم واحتج واحتج على أنه يقع بالكتاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به قال وإذا كتب فقد عمل نعم إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به أو تعمل فهو عندما يكتب يكون ايش قد عمل نعم وذهب البغداديون الذين كانوا في ذلك الوقت كابي عبد الله بن حامد ومن اتبعه كالقاضي أبي يعلى ومن سلك سبيله أنه, أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام وذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه في ذلك بناء على أن الفرقة فسخ النكاح والنكاح يفتقر إلى لفظ فكذلك فسخه وأما النكاح فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه مثل ابي الخطاب وعامة المتأخرين إنه لا ينعقد إلا بلفظ, بلفظ الإنكاح والتزويت كما قاله الشافعي بناء على أنه لا ينعقد بالكناية هذا تفريع مسائل مفرعه على الأصل الذي ذكره يعني خلاف بين أصحاب الح... ال... الإمام أحمد الذي جاءوا من بعد في مثل هذه الأمور. هل النكاح يعني ينعقد بغير اللفظ الصريح اللفظ الصريح نكاح والتزويج وفيه لفظ يعتبر كناية مثل ملكتك أو مثل اعطيتك أو نحوها هل ينعقد بها الزواج أو لا ينعقد فذكر الأصل على الشافي أنه لا ينعقد بالكناية لابد فيه من لفظ صريح وهذا بناء على الأصل الأول الذي ذكره يعني شافي أنه لابد من العقود لا تنعقد إلا بالصيغة الداله عليها نعم لأن الكناية تفتقر إلى نية والشهادة شرط في صحة النكاح والشهادة على النية غير ممكنة يقول تعليل لأن الكناية تفتقر إلى النية نعم اللفظ غير الصريح كيف نعرف مقصد المتكلم ومراده ما نعرف. حتى يبين هو عن مقصده ومراده فيقول أنا نويت كذا أو قصدت بكلامي كذا عندما يقول أخرجي لمرأته ما يكون طلاق لكن لو قال نية ومقصد الطلاق هنا يكون طلاق لأن هذا ليس صريح إنما كناية والكناية تحتاج إلى أن يعبر عنها باللفظ ليعرف المراد والمقصود منها فهذا يعني سبب من راى أن النكاح والطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح نعم. ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ الهبة أو العطية أو غيرهما من الفاظ التمليك وقال أكثر هؤلاء كابن حامد والقاضي والمتأخرين إنه لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها ومن لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان وإن قدر على تعلمها ففيه وجهان بناء على أنه مختص بهذين اللفظين وأن فيه شوب التعبد وهذا يعني هل هو هذا اللفظ أمر تعبدي فنقول لا بد منه أو أنه ليس أمر تعبدي وأنه المقصود حصول هذا الأمر ومعرفة الناس به فإن قلنا أمر تعبدي احتجنا إلى اللفظ الصريح وإن قلنا أنه ليس أمر تعبدي وإنما يراد به حصول المقصود الذي تحصل به المنفعة بما يدل عليها فلا نشترط فيه اللفظ الصريح ويكفي حتى الكناية إذا عرف ذلك باللفظ أو بدلالة الحال وهذا مع أنه ليس منصوصا احمد فهو مخالف لأصوله لاحظ هذا الذي ذكره عن الحنابلة وعن يقول مع أنه ليس منصوص عن أحمد فهو مخالف لأصوله هذا يؤكد ما ذكرت في الأول أن معرفة أصول الأئمة ضبطها أسهل بكثير من ضبط الكلام المنسوب للأئمة من الأتباع أنك تجد في كتب الفقه ينسبون أشياء كثيرة خصوصا المتأخرون إلى الأئمة لكن إذا تأملت أصول الأئمة التي هي ماخوذة من مجموعة كلامهم وما نقل عنهم تجد أنها لا تسعف أصحاب هذه الأقوال وهذه هذه الأشياء التي ينسبونها إلى الائمه فلذلك الشيخ هنا اهتم كثيرا بذكر أصول المذاهب لأن ضبط ذلك أسهل منه مما ينقله الأتباع أو بعض الأتباع في كتبهم فهذا الذي يذكره الكثير من الحلابل في كتبهم يبين شيخ الإسلام أنه من وجه ليس منصوص عن أحمد ما في نص عن أحمد يدل على هذه الأشياء التي ذكروها؟ إنما هذا اجتهاد منهم اجتهدوا في اللفظ الذي وجدوه نقل عن أحمد ومن ناحية أخرى أنه مخالف الأصول أحمد لأن أصول أحمد تجوز العقود بكل ما دل عليها بلفظ أو بفعل أو بعرف قال ولم ينص أحمد ولم ينص أحمد على ذلك ولا نقل عنه نصا في ذلك وإنما نقلوا قوله في روايه ابي الحارث إذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح فإن الله تعالى قال خالصة لك من دون المؤمنين وهذا إنما هو نص على منع ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو النكاح بغير مهر بل قد نص أحمد في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك صداقك وبقوله جعلت عتقك صداقك أو صداقك عتقك ذكر ذلك في غير موضع من جواباته لاحظ يعني في الشيء الذي منع منه أحمد ما هو هو لنكاح بلفظ الهبه لماذا منع منه لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن أصحابه طردوا هذا في المانع على أنه لا يصح إلا إذا كان إيش اللفظ صريحا بناء على هذا المنقل عن أحمد بينما مقصود أحمد أن ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يمنع منه غيره هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لاحظ أنه نقل نص أحمد قال في المشهور على أن النكاح ينعقد بقوله لأمتي اعتقتك وجعلت عتقك صداقك هل هذا فيه لفظ التزويج؟ ليس في لفظ ولا في لفظ الإنكاح ما قال انكحتك أو نكحتك ولا زوجتك وانما قال اعتقتك وجعلت اثقك صداقك فليس فيه ذكر للتزويج بلفظ التزويج ولا بلفظ الإنكاح وبقوله جعلت اثقك صداقك او صداقك اثقك نعم فاختلف اصحابه فاما ابو عبد الله بن حامد فطرد قياسه وقال لا بد مع ذلك من ان يقول تزوجتها او نكحتها لان النكاح لا ينعقد قط بالعربيه الا بهاتين الصيغتين واما القاضي ابو يعلم هل هذا هو كلام احمد لا, إنه لا ينعقد الا بهاتين الصيغتين او هذا اجتهاد من هذا الإمام في المذهب اجتهاد اجتهاد منه نعم وأما القاضي أبو يعلى وغيره فجعلوا هذه الصورة مستثناه من القياس الذي وافقوا عليه ابن حامد وأن ذلك من صور الاستحسان لا حتى الذين خالفوا أبا حامد قالوا نستثني هذه الصورة اللي قال اعتقتك وجعلت اتقك صداقك لأن أحمد نص عليها وما عداها يبقى إيش على انه لا يصح الزواج إلا بلفظ التزويج أو بلفظ الإنكاح نعم. وذكر ابن عقيل قولا في المذهب أنه ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج لنص أحمد بهذا وهذا أشبه بنصوص أحمد ووصوله أينا. إذن الذي قرره الشيخ هنا أن النكاح ينعقد بلفظ الانكاح والتزويج وبغيره نعم ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه فان اصحاب مالك, ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه اي بمذهب مذهب من احمد احمد نعم مالك فان اصحاب مالك, اختلف فإن أصحاب مالك ان اختلفوا هل ينعقد بغير لفظ الانكاح والتزويج على قولين والمنصوص عنه إنما هو منع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من هبة البضع بغير مهر قال ابن القاسم وإن, وهبت ابنت وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك فهو عندي جائز وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين بعيد عن وصولهما فإن الحكم مبني على مقدمتين لا. إحداهما أن ما سوى ذلك كناية وأن الكناية مفتقرة إلى النية ومذهبهما المشهور أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية ولهذا جعل وهي جعل الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح. نعم يعني هو بين أن صل مذهب أحمد وصل مذهب مالك ليست على هذا الذي ينقله بعض. الاصحاب وذكر أن الحكم مبني على مقدمتين الأولى أن ما سوى ذلك كناية يعني ما سوى لفظ الإنكاح والتزويج كناية والمقدمة الثانية أن الكناية مفتقرة إلى النية مفتقرة إلى النية إذا فلا يكون هذا زواجا صحيحا ولا عقدا صحيحا بناء على هاتين المقدمتين لكنه يرد هذا بأن مذهبهم المشهور أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة فدلالة الحال المقترنة بحال الشخص تجعل ما كان كناية صريحا فيأخذ حكمه ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له فإذا قال بعد ذلك ملكتكها لك ملكتك بألف درهم علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الانكاح. وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده املاكا وملاكا ولهذا هذا زياده بيان يقول معلوم ان دلاله الاحوال في النكاح معروفه من اجتماع الناس اجتمع الناس وتحدثوا فيما اجتمعوا له فاذا قال بعد ذلك والناس حاضرون ملكتك ملكت لك بألف درهم اذا علم الناس ان المقصود بالتمليك هنا هو ايش هو عقد النكاح هو عقد دلالة الحال هنا تغني عن اللفظ الصريح نعم ولهذا روى الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتما من حديد رووه تارة أنكحتها, أنكحتها بما معك من القرآن وتارة ملكتكها وإن كان نعم كلاهما في الصحيح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحتها بما معك من القرآن وتارى جاء في اللفظ ملكتكها وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اقتصر على ملكتكها بل إما أنه قال قالهما جميعا أو قال أحدهما لكن لما كان اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواء روى الحديث تارة هكذا وتارة هكذا يعني فهم الصحابة أن المعنى واحد سواء جاء بلفظ الإنكاح أو بلفظ التمليك فروى الحديث تارة بلفظ الإنكاح وتارة بلفظ التمليك فدل على أنه ما فهم أن المعنى واحد أو أن المعنى في الأمرين دال على النكاح نعم ثم تعيين, ثم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد في غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية أي نعم كونك تشترط اللفظ العربي حتى بالنسبة للشخص اللي لا يعرف العربية فيقول هذا بعيد عن أصول أحمد وبعيد أيضا عن أصول الشريعة التي تخاطب الناس بما يعقلون يفهمون ويدركون إذ النكاح, إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم وهو وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقه ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجمي وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها نعم هذا التعليل لهذا الأمر الذي ذكره نعم نعم لو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها كما قد روي عن مالك واحمد والشافعي ما يدل على كراهه اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة وقد ذكرنا هذه المساله في غير هذا الموضع نعم ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم خشيه يتشبى الانسان بأهل اللغة اهل اللغه لكن إذا كانت هناك حاجة تدعو الى ذلك فلا باس وقد ذكر اصحاب مالك والشافعي واصحاب احمد كالقاضي ابي يعلى وابن عقيل والمتاخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز اقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه حتى لو قال حتى قالوا لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرى عليه وإلا فلا ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر وإنما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح بأن يميز عن السفاح كما قال تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان وقال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك مبالغة في تمييزه عن السفاح وصيانه للنساء عن التشبه, عن التشبه بالبغايا حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته ولهذا جاء في الأثر المرأة لا تزوج نفسها فإن البغية هي التي تزوج نفسها وأمر فيه بالإشهاد أو بالإعلان أو بهما جميعا فإنه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات في مذهب أحمد ومن اقتصر على الإشهاد علله له بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد فهذه الأمور التي يتبرع الشارع في الكتاب والسنة والاثار حكمتها بينة فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر نعم يعني التزام لفظ مخصوص بعينه فليس فيه أثر ولا نظر يعني إذا أوجبت لفظا بحيث انه لا يجوز أو لا يصح العقد بدونه هذا الذي يريد الشيخ أن يؤكد عليه أنه ليس عليه دليل ولا النظر يدل عليه لكن لا يمنع هو ولا غيره من وجود اللفظ المبين للمراد وليخرج به الشخص من الخلاف لكن مقصوده أن تفسد العقود أو لا تصح إلا بلفظ بعينه مع أنه ليس عليه دليل من الكتاب والسنة فهذا هو الذي يريد أنه لا يلزم التزام لفظ بخصوصه نعم وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل, النصوص هي هي التي تدل عليها أصول الشريعة وهي التي تعرفها القلوب وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال وانكحوا الأيام منكم وقال وأحل الله البيع وقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا نعم يعني يقرر في الأخير الآن سيقرر وسيذكر الأدلة الدالة على مختار وهو أن الأصول الشرعية تدل على أن العقود تصح بكل ما يدل على المقصود سواء بقول او لفظ ب... او فعل او عرف بين الناس نعم وقال الا ان تكون تجاره عن تراض منكم وقال فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وقال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن الله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل يحداهما فتذكر يحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوه ولا تساموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك اقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفن ولم تجدوا كاتبا فلهان مقبوضة وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم وقال فتحرير الرقبه وقال فطلقوهن لعدتهن وقال فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود إما امرا وإما إباحة والمنهي فيها عن بعضها كالربا فإن الدلالة فيها من وجوه أحدها ذكر هذه النصوص الشرعية التي تدل على هذا الأصل الذي رجحه رحمه الله وسيذكر وجوه الدلالة من هذه الأدلة نعم. أحدها أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وبطيب النفس في التبرع في قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فتلك الآية في جنس المعاوضات وهذه, وهذه الآية في جنس التبرعات فتلك الآية في جنس المعاوضات آية إيش؟ إلا أن تكون تجارة عن تراضي جنس المعاوضات وهذه في جنس التبرعات فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريدا نعم ولم يشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا يدل على التراضي وعلى طيب النفس هذا الشاهد الشاهد إلا أن تكون تجارة عن تراضي وهنا فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا في جنس المعاوضات مبادلة شيء بشيء وفي جنس التبرعات اعطاء شيء بدون مقابل لم يشترط لفظا معينا الشارع ما اشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا يدل على التراضي وعلى طيب النفس نعم يقول ونحن ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة من الأقوال والأفعال نعم ف... هذا امر معلوم أن الناس يعرفون من أنفسهم علامة الرضا وطيب النفس بطرق متعددة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالإشارة نعم فنقول قد وجد التراضي وطيب النفس والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد من العقود وهو ظاهر في بعضها وإذا وجد تعلق الحكم بهما بتلالة القرآن وبعض الناس قد يعنى وإذا وجد يعني الرضا إذا وجد تعلق الحكم به بتلالة القرآن فإن طبنا لكم عن شيء فإن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هني أمرياء فإذا وجد ما يدل على الرضا إذا تعلق الحكم به وبعض الناس وإذا وجد تعلق الحكم وإذا وجد تعلق وإذا وجد, وإذا وجد, وإذا وجد وإذا وجد تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن وبعض الناس قد يحمله اللدد في نصره لقول معين على يجحد ما يعلمه الناس من التراضي وطيب النفس اللدد يعني المجادلة والمخاصمة يعني بعض الناس لينصر مذهبه أو لينصر القول الذي يريد نصرته قد يحمله اللدد والخصومة والمجادلة يعني على رد ما يعلمه الناس من التراضي وغيره فلا عبرة, نعم فلا عبرة بجحد مثل هذا نعم فإن, فإن, جحد, فإن, فإن, فإن جحد, جحد الضروريات فإن جحد الضروريات قد يقع كثيرا عن مواطعة وتلقيل في الأخبار والمذاهب نعم جحد الضروريات قد يقع يتواطع الناس على الكذب فينكرون أشياء في الأخبار وفي المذاهب وهي أشياء معلومة على خلاف ما يقولون وخلاف ما يعتقدون العبرة بالفطرة السليمه التي لم يعارضها ما يغيرها ولهذا قلنا إن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا تواطؤ على الكذب لأن الفطرة لأن الفطر السليمه لا تتفق على الكذب فأما مع التواطؤ والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب نعم مع التواطئ والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب ويكون دينهم مبني على الكذب كالرافضة أنهم يتواطعون على الكذب ورد ما تواتر من النصوص الشرعية وما يعلم بالضرورة من دين الإسلام فلا عبرة بمثل هذه المذاهب أو بمثل أصحاب هذه الاقوال من نظر إلى أصحاب الفطرة السليمة الذين يسلمون بالشرع إذا جاءهم الوجه, الوجه الثاني إذا أن الوجه الأول إيش ملخصه ان الشارع ذكر العقود والمعاوضات ولم يشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا الوجه الثاني الوجه الثاني أن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقا بها أحكام شرعيه وكل اسم فلابد له من حد فمنهما يعلم حده باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض, كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا, يبيع فلا يبيعه حتى يقبضه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه لكن هل حد الشارع معنى للقبض؟ ما حد الشارع اذا يرجع فيه الى اي شيء الى عرف الناس ليس له حد في اللغه وليس له حد في الشرح حدده الشارح مع انه امر بالتقابض اذا يرجع فيه الى الى عرف الناس وما تعرف فما سموه قبضا يكون هو المراد نعم ومعلوم يقول نعم ان البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا لا في كتاب لا في كتاب الله ولا سنه رسوله ولا نقل عنا أحد من ولا نقل عن احد من الصحابه والتابعين أنه عين للعقود صفه معينة من الالفاظ أو غيرها أو قال ما يدل على ذلك من انها لا تنعقد الا بالصيغ الخاصة بل قد قيل إن هذا القول مما يخالف الاجماع القديم وأنه من البدع وليس لذلك حد في لغة العربي بحيث يقال إن أهل اللغة يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعا حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعا دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعا والاصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها. فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فما سموه بيعا فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة نعم وهذا يؤكد ما سبق من عناية الشيخ رحمه الله بالأصول والقواعد أصول وقواعد الشريعة وليس فقط القواعد الفقهية التي يذكرها الفقهاء على اصطلاحهم في هذا الفن نعم الوجه الثالث إذن الوجه الثاني أن الألفاظ إذا لم يكن لها حد في اللغة ولا حد في الشرع فانه يصار فيها إلى عرف الناس إلى عرف الناس الوجه الثالث أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم فباستقراء وصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع وهذه قاعدة عظيمة وهي أن الأصل في العبادات أنها توقفية فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشرعيته فالأصل فيها الحظر حتى يرد الدليل الدال على اعتبارها من العبادات وأما العادات, وأما العادات فهي معتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فيه عدم الحظر وعدم المنع الأصل في العبادة. العادات الحلم حتى يرد الحظر الحاضر لنوع من العادات نعم. فلا يحظر منه إلا ما حضره الله سبحانه وتعالى وذلك لأن الأمر والنهيهما شرع الله والعبادة لا بد أن يكون مأمورا بها فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة لا. وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه حضور لعل العادات وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ لأن الأصل البراءة براءة يعني دمّة المكلف وعدم شغلها لا بالأقوال ولا بالأفعال ولا بالشروط حتى يأتي الدليل الذي يدل على ذلك. ولهذا, ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف. فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله والا دخلنا في معنى قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والعادات الاصل فيها العفو فلا يحضر منها إلا ما حرمه والا دخلنا في معنى قوله قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرموا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 فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن التحريمات وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم ننزل به سلطانا وهذه قاعده عظيمه نافعه نعم وهذه قاعده عظيمه نافعه يقصد يقصد ماذا الاصل في العبادات اين الاصل في العبادات التوقيف والاصل في المعاملات العفو هذه قاعده عظيمه نافعة, نافعة وإذا كان كذلك نعم وإذا كان كذلك فنقول البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس هي من العادات طيب وإذا كانت من العادات ما نشترط لها لفظا أو صيغة أو فعلا بحيث لا يجوز غيره وإنما تبقى على ما تعرف عليه الناس نعم كالأكل والشرب واللباس فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاء ما لم تحرم الشريعة كما يأكلون ويشربون كيف شاء ما لم تحرم الشريعة وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي نعم. وأما السنة والإجماع فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها إذا الغرض التنبيه على القواعد والا فالكلام في أعيان المسائل له مواضع غير هذا المقصود انه ينبه على أصول المسائل والقواعد التي تنترج تحتها المسائل وان كان يذكر بعض مفردات المسائل من باب التوضيح والتبيين والتمثيل للقواعد التي يذكرها سيذكر هنا امثله فمن ذلك فمن ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد موته ولم يأمر أحدا أن يقول وقفت هذا المسجد ولا ما يشبه هذا اللفظ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنا لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فعلق الحكم بنفس بنائه وفي الصحيح أنه لما اشترى الجمل من عبد الله بن عمر بن الخطاب, عبد الله بن عمر بن الخطاب قال هو لك يا عبد الله بن عمر ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول وكان يهدي ما قال عبد الله بن عمر قبلت أن ما اكتفى بقَالِبِ سَلَمَ هو لك يا عبد الله بن عمر ففيه يعني قبول لكن ليس عليه لفظ إنما يعني فاهمًا من قَالِبِ سَلَمَ هو لك يا عبد الله نهو له ما قال قبلت نعم وكان يهدي ويهدى له فيكون قبض الهدية قبولها، ولما نحر البد ولما نر ولما نحر البدنات، قال من شاء اقتطع ما إمكان قسمتها، فكان هذا إيجابا، وكان الاقتطاع هو القبول، وكان يسأل فيعطي أو يعطي من غير سؤال، فيقبض المعطى ويكون الإعطاء هو الإيجاب والأخذ هو القبول في قضايا كثيرة جدا. ولم يكن يأمر الآخذين بلفظ ولا يلتزم أن يتلفظ لهم بصيغة كما في اعطائه للمؤلفة في قلوبهم وللعباس وغيرهم نعم. وجعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ في مثل مثل المصرات ونحوها من المدلسات نعم يعني جعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ يعني أن يكون المبيع سالما من العيوب ولا يحتاج أن يقول المشتري استرد عليك سلامتها من العيوب فلذلك قال في مثل المصرات ونحوها من المدلسات لو باع شخص قال شخص ناقة أو نعجة أو بقرة وهو قد جعلها مصراه يعني جعلها تمكث يومين أو ثلاثة ليكثر الحليب فيها فيجي المشتري فيرى هذا الحليب فيظن انه هذا حليبها المعتاد مع ان البائع هنا دلس فجعل هذه المبيعه مصرات ليرى البائع المشتري كثره الحليب لو اشترى وصارت هذه المشترى على غير هذا الذي راه وعلى غير هذا الوصف فانه يرد العين الى صاحبها ويأخذ الثمن لانه قد دلس وغش وبدل الحليب او اللبن يرد صحن من تمر كذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالشارع هنا اقام إظهار الصفات مقام اللقب ان ان تكون السلعه او الشيء الذي يراد شراؤه كما يراه المشتري وليس فيه تدليس من البائع بحيث اخفى صفه أو غيرها على ما كانت عليه في الاصل نعم وايضا وايضا فان التصرفات جنسان عقود وقبض نعم التصرفات جنسان عقد وقبض نعم كما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا إذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا إذا اقتضى ويقول الناس البيع والشراء والأخذ والعطاء والمقصود من العقود إنما هو القبض فإن... انت عندما تعقد عقدا على سلعة إيش المقصود من العقد أن تقبض هذه السلعة وتتملكها فالعقد ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة لقبض السلعة أو قبض الشيء الذي يراد بيعه فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض أو جوازه بمنزلة إيجاب الشارع ثم التقابل ونحوه وفاء بالعقود بمنزلة فعل المامور به في الشرعيات نعم يعني العقود بمثابه الأمر من الشارع الشارع أمر بالصلاة هذا أمر المكلف هو الذي يقوم بإيش بتنفيذ هذا الأمر فكذلك العقد عندما تعقد عقدا على أمر من الامور المقصود هو أن تقبض المعقود عليه والقبض والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسد كالعقد وتتعلق به أحكام شرعية كما تتعلق بالقبض فإذا كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والاوقات فكذلك العقود أين إذا كان العقود والتي المقصود منها القبض أن القبض يصح بكل ما يعده الناس قبضا فكذلك العقد يصح بما بكل ما يعده الناس عقدا، ولو خلا من اللف، ولو خلا من اللف، ثم يقول وإن حررت وإن حررت عبارته قلت أحد نوعي التصرفات. فكان الرجوع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر أحد نوعية التصرفات إيش يقصد هو العقد فكان الرجوع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر الذي هو ايش الذي هو القابض أي أن العقد أحد نوعي التصرفات التي هي العقد والقبض. فإذا كان أحد النوعين متفق على انه يجوز بكل ما دل عليه وهو القبض فكذلك النوع الاخر المستلزم للقبض الذي هو الله. الذي هو العقد نعم ومما يلتحق بهذا أن الاذن العرفي في الاباحه او التمليك او التصرف بطريق الوكاله كالاذن اللفظي اين الاذن العرفي في الاباحه كالاذن اللفظي إذا عرفت من الشخص انه اذن لك بهذه في هذا الأمر فإنه بمثابة الاذن اللفظي مثل ما لو قالك خذ هذه أو تملكها أو هي لك طالما أنك عرفت المعنى الدال على ذلك ولو كان بدون بدون لفظ نعم فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول أو فعل أي نعم الوكالة هي الاستنابه استنابة جائز التصرف الشخص جائز التصرف يستنيب غيره فيما تجوز النيابة فيه فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما دل عليه من قول أو فعل نعم والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا آه. إذا علمت أنه راض أما تفعل وتقول فهذا كافي طالما أنك علمت رضاه فهذا كافي ولا يحتاج إلى لا في ذلك وسيذكر المصنف ما يدل على هذا وعلى هذا يخرج مبايعه النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان بيعه الرضوان وكان غائبا نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بايع عن عثمان وعثمان كان غائب وما في دليل على ان عثمان قال وكلتك يا رسول الله ها لتاخذ البيعه عني لكن لان النبي صلى الله عليه وسلم علم رضى عثمان بذلك فجعل العلم مكاما لف مقاما لف نعم وادخاله اهل الخندق الى منزل ابي طلحه ومنزل جابر بدون استئذانهما لعلمه انهما راضيان بذلك لا بسادا ابي طلحه ولا استاذن جابر في الضيوف الذين جاءوا معه اي مع النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه برب جابر وطلحه بذلك ولما دعاه صلى الله عليه وسلم اللحام سادس ستة اتبعهم رجل فلم يدخله حتى استأذن اللحام, الد... حتى استأذن اللحام الداعي نعم هنا لما, لما يعلم صلى الله عليه وسلم برضى الداعي هنا ما يدري هو يرضى أو لا يرضى استأذن منه أترضى لفلان بالدخول معنا لكن من علم منه وسلم أنه راضي ما استأذن منه فقام العلم مقام اللغة فمتى ما علم الإنسان برضا الشخص عن أفعاله وتصرفاته الجائزة في الشر فانه يكفي في ذلك وكذلك ما يؤثر عن الحسن البصري أن أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه الله قال الله. ذكرتموني أخلاق, أخلاق قوم قد مضوا ما استاذنوا منه دخلوا بيته وأكلوا وشربوا وهو ما غضب بل فرح ذكرتموني بأخلاق قوم قد مضوا لأن الاخوه والأصحاب والأصدقاء ما بينهم كلفة فإذا عرف من صديقه أو من قريبه أنه لو دخل بيته وأكل وشرب أنه لا, لا يانف من ذلك بل يرضى ويفرح يفعل لكن إذا علم أو غلب على ظن أنه لابد من الإذن فلا يفعل حتى, حتى يستأذن نعم وكذلك معنى قول ابي جعفر ان الاخوان من يد من يدخل من, من يدخل احدهم يده في جيب صاحبه فياخذ منه ما شاء, ما شاء. هذا يوجد الان تدخل جيبك تاخذ نقود ولا تاخذ من صديقك ولا ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن استوهبه كبه شعر أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فقد وهبته لك الله أكبر أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فقد وهبته لك ما استعدى من بني المطلب لكن لأنه يعلم رضاهم بذلك وكذلك يعطاؤه المؤلفة قلوبهم عند من يقول إنه اعطاهم من أربعة الأخماس نعم الغنيمه خمسة أخماس خمس للمذكورين في الآية فعلم أنا ما غنبتم شايفة أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الايه اربعه اخماس تكون للغانمين الذين شاركوا في المعركه فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلف قلوبهم من الاربعه اخماس التي هي تكون للغانمين وهؤلاء ما شاركوا الغانمين في فيكون اعطاء للمؤلفه قلوبهم بناء على اي شيء ها على رضا الغانمين على رضا الغانمين لان هذا حق لهم الاربعه اخماس حق لهم فكون يعطى المؤلف قلوب من الاربعه اخماس وليس من الخمس هذا دليل على علمه برضا الغانمين وان يعطى المؤلفه يعني من من هذا نعم وعلى هذا وعلى هذا خرج الإمام احمد بيع حكيم بن حزام وعروه بن الجعد لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شات بدينار فاشترى شاتين وباع احداهما بدينار نعم النبي صلى الله عليه وسلم وكل حكيم بن حزام اعطاه دينار وقال اشتر لي به شاة وحكيم اشترى شاتين بالدينار وباع احدى الشاتين بدينار وبقي معه دينار النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما انكر عليه هذا الفعل وحكيم تصرف لماذا لانه يعلم رضا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فما احتاج الشاهد انه ما احتاج إلى إلى لفظ في هذا التصرف لعلم المتسرف برضا صاحب الحق نعم فإن التصرف بغير استئذان خاص تارة بالمعاوضة وتارة بالتبرع وتارة بالانتفاع ماخذه إما إذن عرفي عام أو خاص نعم التصرف بغير استئذان خاص أنت عندما تتصرف في شيء بغير أن يكون لك فيه إذن خاص تارى يكون بالمحاوضة تبيع شيء لتاخذ بدله وتارى بالتبرع تعطي شيء بدون مقابل وتارى بالانتفاع تعطي شيئا لتنتفع فهذه ما أخذه إما إذن عرفي عام يعني تعارف الناس على أن مثل هذه التصرفات لا يحتاج فيها إلى إذن لفظي وإما خاص أي أن صاحب الحق الأذنت لك بالتصرف في هذه الاشياء نبدا في القاعده الثانيه ولا يكفي ما ادري كم بقى من الصلاه ان القاعدتين الطويلتين احداهما خمسين والاخرى اكثر اطول هذا ايش اسئله يقول قيل للمراه ما الذي تطلبين لمهرك فقالت رضا الله تعالى ولم تطلب, ولم تطلب مهرا ولم تأخذ شيئا السؤال هل هذا العقد صحيح عندما يشترط المهر ولو كان قليلا ما يكفي لابد من مهر وعندما لا يشترط أن يكون المهر مالا يكفي معارضة بتعليم القرآن والعلم ونحوه فيكون مثل هذا صحيح يكون مثل هذا صحيح إذا رضيت هي بذلك طبعا. كلاهما كلاهما كلاهما بعد نعم تختلف عندي عني صف... كم مئة وسبعة مئة وسبعة وستين نعم وكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليه من قول أو فعل الإباحة ل... الإذن الإباحة شيء تصرف شيء يأذن لك أن تتصرف في أمر من الأمور أو يبيح لك هذا الفعل أو هذا الشيء أو هذه السلعة كلهبة ونحوها، ها؟ لا ليس حكمتك المقصود أن هذا الشيء يجوز لك أن تتصرف به، أن تأخذ منه، أن تعطي منه، نحو ذلك. الشيخ العقود اللي ذكرها الشيخ الإسلام بالنسبة للبيوع القواعد أقصد خمس قواعد لكن اللي يتبادر لده أن تكون القواعد في البيوع أكثر من هذا بكثير المقصود ليس الاستقصاء المقصود ذكر قواعد عامة جامعة نافعة ليس الاستقصاء ليست على سبيل الاستقصاء والحصر إنما ذكر أغلب يعني ما يدخل في في هذا الباب